وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صدورهم ليستخفوا مِنْهُ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 فَإِنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤِلَّا أُنْزِلَ عَلَيْكَ نُزٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 ما كانوا يعملون أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام و رحمه أولئك يؤمنون به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 إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا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 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة, وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته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 وَأَخَذَ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 118. لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سلام فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بعجل حَنِيذٍ فَلَمْ 119. رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 117. قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعْقُوبَ يعقوب يَا قالت أَأَلِدُ وَأَنَا أألد وَهَذَا عجوز وهذا بعلي شيخا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 سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد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 إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود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 وَإِنَّا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَا وسلطان مبين إِلَى فرعون وملئه فاتبعوا أَمْرَ فرعون وما أَمْرُ فرعون برشيد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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 119. الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وان كلا لما ليوفئنهم ربك اعمالهم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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرف النهار وزلفا من الليل